بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق كما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بالريح صر صر عاتية سخرها عليهم سب عاليه وثمانية أيام وثمانية أيام من حسوما القوم فيها صرعا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 وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقع الواقع وشق السماء فهي يوم إذوائي والملك على أوجائها ويحمل عرشك فوقهم يوم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فيقول ها أم قرأوا كتابي إني ظلم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 وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِهِ وَلَمْ أَجْرِ مَا حِسَابِهِ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةِ مَا لك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهيم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 بعض لا لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرون للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه اليقين فسبح باسم ربك العظيم